والله ولا تعسو في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبدو من قومه للذين استضعفون من آمنا منهم. لمن آمنا منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. الذي نسكت به إن ذي الذي أمرت به كافرون فعقر الناس أَمْرِ عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح أتناذ ما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم وجفت فأصبحوا في دارهم تَجَوَّلَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إنكم لا الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.